الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة لأستاذ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله قال المؤلف حفظه الله المطلب الثالث الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل الحكم بغيو ما أنزل الله ينقسم إلى أقسام الأول أن يجحد الحاكم حكم الله سبحانه وتعالى ومعنى الجحود أن يكذب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل وهذا كف بالاتفاق قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا النوع الثاني أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله فهذا هو الاستحلال وهو كف بالاتفاق ومما يدل على أن الاستحلال كفه قوله تعالى إن من النسيء زيادة في الكفه يضل به الذين كفوا يحلونه عاما ويحومونه عاما ليواطئوا عدة ما حوام الله فيحلوا ما حوم الله النوع الثالث أن يسوي الحاكم حكم غير, غير ما أنزل الله بحكم الله جل جلاله وهذا كفر مخرج من الملة قال تعالى فلا تضرب لله الأمثال وقوله ليس كمثله شيء النوع الرابع أن يفضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه وهذا كفر مخج من الملة من باب أولى فهو تكذيب لكتاب الله تعالى قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يغنون النوع الخامس إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوا وشهوة فإن ذلك في أفراد المسائل فهذا فسق وإن كان ذلك في عموم المسائل بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وضعت قبله مع اهتوافه بالعصيان ومخالفة أموه الرحمن فهل مثل هذا الحكم هذا الحاكم يكون كافراً موتداً عن الدين وهو موضع خلاف بين أهل العلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله وسلم وبرك عالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا كتاب مختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد بن عيم شيقح حبيظ الله تبارك وتعالى وعندما تكلم عن انواع الكفر الآن تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله وهل هو من الكفر المخرج من الله أو لا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي وليس من الكفر الاعتقادي أنه من الكفر العملي وليس من الكفر الاعتقادي وكما قسم المؤلف الحكمة بغير ما أنزال الله إلى خمسة أقسام وبعض أهل العلم يقسمه إلى سبعة أقسام القسم الأول كما ذكر المؤلف حفظ الله تعالى أن يجحد حكم الله تعالى طيب يعني أن ينكر حكم الله يعني أنا لا أعترف به ولا أقبله ولا كذا فهذا كافر بالإجمع الثاني أن يجوز الحكم بغير ما أنزل يقول الأمر في سعة يجوز أن نحكم بما أنزل الله يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله الأمر في سعة فهذا أيضا كافر خارج من الملة والثالث أن يسوي حكم الله مع حكم غيره يقول يعني يشبه بالعدل كمثله تماما وهذا كفر أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قال اتى حكم الجاهليه يبغون فجعل كل حكم غير حكمه فهو حكم جاهلي فكيف هذا يسوي بين حكم الله حكم غيره قال الرابع ان يفضل حكم غير الله على حكم الله يقول هذا افضل من حكم الله الذي وضعناه نحن يقول افضل من حكم الله لان حكم الله لا يراعي كذا ولا يراعي كذا وهو راعي كل شيء فهذا انسب وافضل هذا كفر ايضا الخامس الذي لم يذكره المؤلف وهو أن يقول حكم الله أفضل وكذا لكن لا يصلح لهذا الزمن يعني حكم الله في ذلك الوقت أفضل لكن في هذا الوقت لا في تقصير في حكم الله لأن جدت أمور اختلفت الأحوال وكذا الآن الحكم الذي وضعناه أصلح لهذا الزمن هذا أيضا كفر مخجل إذن هذه خمسة أنواع يكون فيها كفرا مخرجا من المله إذا قال حكم الله لا يصلح إذا قال حكمي مساوي لحكم الله إذا قال حكمي أحسن من حكم الله او قال حكم الله لا يصلح في هذا الزمان او قال أنه يجوز التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى وإن كان حكم الله أفضل هذا كله كفر مخرج من المله. بقي نوعان وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى وشهوة أو, أو خوف طيب طبعاً حنا نتكلم عن حكم غير ما أنزل الله وكذا ليس خاصاً بولاة الأمور لأنها نتكلم عن ولاة الأمور اللي هم السلطان والملك والأمير والرئيس وكذا لا لا كل من حكم بغير ما أنزل الله حتى لو شخص جاءه اثنان وقال لا أحكم بيننا فحكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله ما يصح كافر أو قال حكمي هذا أفضل من حكم الله فهو كافر او قال حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر أو قال الأمر في سعه تحاكموا إلى الله وتحاكموا كافر وإذا قال حكمي مساوي لحكم الله كافر هذا ليس خاصة بعض الناس يجعل هذه المسألة خاصة بالرؤساء والملوك والأمراء والثلاطين هذا غير صحيح بل هذا يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله جل لكن الحكام هؤلاء اللي هم انا أتجنب كلمة حكام لأن سبق مثلكم الحكام في لغة الفقهاء هم القضاة الحاكم في كتب الفقه لما تقرأ كتب الفقه يذهب الحاكم ويفصل فيها الحاكم يقصدون القضاة فأنا أتجنبها ليس فقط من باب أن الحكام الآن عندنا هم المقصود الملوك والسلاطين لكن من هذا الجانب الفقهي فقط فالذين يحكمون الناس اليوم من سلاطين وأمراء وملوك ورؤساء وغير ذلك أمورهم أكثر لكن في النهاية كل من حكم بغير ما أنزل الله ينطبق على هذه الأحكام ليست خاصة بهم بقي نوعان قلنا النوع الخمسة الأولى كلها يخرج فيها من الملة بقي نوعان وهما إذا حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى اتباعا للهوى من تحاكم إليك اثنان إن شاء الله ما يتحكمون إليك تحاكم إلى شخص اثنان تحاكم إلى زيد احدهما ابن عمه ويدري ان الحق مع الثاني فحكم لابن عمه هوى لانه ابن عمه او تحاكم اليه اثنان احدهما يبغضه فحكم عليه فقط لانه يبغضه ويعلم ان هذا ليس حكم الله تبارك فهذا حكم بغير ما انزل الله ايش لهوى لهوى او دفعت له رشوه دفع له رشوه خذ هذا المبلغ وتحكم بيننا طيب فحكمه له لاجل هذا المال أو وعد بمنصب إذا حكمت بكذا لك المنصب فحكم بغير ما أنزل الله إذا إما لشهوة مال أو شهوة منصب أو هو يحب هذا ويبغض هذا فهذا كله من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة وإن كان من كبائر الذنوب الأمر الأخير السابع النوع السابع وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا عفوا أنا قلت لا لا في بعد واحد طيب أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا أن يخاف هدد إذا ما حكمت سنفعل بك ونفعل بك ونفعل بك فخاف فهذا يدخل مع الشهوة والهوى يدخل مع الشهوة والهوى فإذا كان الخوف متحققا حيث انه يقتل أو يعتدى على عرضه ولا كذا يعذر بها إذا كان لا خوف غير مؤكد أو خوف نفصلك من عملك أو أنه مثلا نأخذ منك ألف دينار يعني شيء ما في ضرر كبير هنا لا يجوز له ذلك النوع الأخير وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا وهذا فيه تفصيل اذا كان بذل الجهد بذل الجهد تام من من المؤهلين لان يتحاكم الناس اليه وحكم جهلا فهذا معذور عند الله تبارك وان كان لا ملقوف يعني تجرأ على الحكم وهو ليس من اهل الحكم فهذا عاصي هذا عسى كي لا يكون كافرا إذن هذه هي نوع الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى قلنا الاولى كفر الثلاثة الأخير ليست بكفر التي هي لهوى وشهوة أو لخوف أو لجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثه اثنان في النار واحد في الجنة قاض حكم بعلم فأصاب الحق فهو أو او لم يصب الحق المهم حكم بعلم زين فهذا في الجنة وحاكم حكم بخلاف الحق وهو في النار وحاكم حاكم وهو لا يعرف الحكم جاهل وهو في النار أيضا أما إذا اجتهد وأخطى فهو مأجور وإذا اجتهد وصفه هو له أجران الله أعلم نعم قال المؤلف حفظه الله المطلب وابع في البدعة وهي في اللغة مصدر وبدع وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق و الاصلاح هي كل عتب احتقاد او قول او فعل تعبد به لله تعالى وليس في الشوع ما يدل على مشروعيته او تعبد او تعبد لله بتوكي شيء فهي مبتداع فعل طيب البدعه بدعه كما عرفها الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى طريقه في الدين مخترعه يعني أن يعبد الله بغير ما شرع الأصل أنه لا يعبد الله إلا بما شرع هذا الأصل شرع لكم من الدين ما وصل به نوح إذا الأصل ما شرع الله لنا سبحانه وتعالى فلا يجوز انسان يخترع عبادة الأصل الأصل في العبادة توقيفيه لا نعبد الله إلا بما شرع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رج أي مردود على صاحبه غير مقبول طيب قال طريقه في الدين مخترعه يقصد بالسلوك عليها التعبد الى الله تبارك يعني الذي يسلكها يقصد التقرب الى اذا هي طريقه مخترعه الذي يسلكها يقصد التقرب الى الله تبارك يعني باختصار التقرب الى الله بغير ما شرع البدعه هي التقرب الى الله بغير ما شرع هذه هي البدعه هذه والاصل في انها مردوده على صاحبها غير مقبولة اما البدع في اللغه فبالعكس تقول انسان مبدع مبدع يعني شنو ياتي بما لم يسبق اليه كما قال الله تبارك الله بديع السماوات والأرض اي ابدعها على غير مثال سابق فلان بدع اليوم يعني شنو اجد وأحسن فالابداع شيء جميل لكن يكون في أمور الدنيا أمور الدين غير مسموح أمور الدين تسليم لا نعبد الله إلا بمشاهده أمور الدنيا بدع خذ راحتك جيب أشياء جديدة جيب ما لم تسبق إليه ما في مشكلة أبدا لكن أمور الدين الأصل فيها التوقيف نعم وهي باعتبار متعلقها ثلاثة أحسن الله وهي باعتبار متعلقها ثلاثة أقسام الأول البدعة الاعتقادية وهي خلاف ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أمثلتها بدعة التمثيل والتعطيل وبدعة القدر والقول بالجب وما يسمونهم اهل أهل البدعة البدعة الاعتقادية هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة سنتان وسبعون فرقة هؤلاء مبتدعه سنتان وسبعون فرقة هؤلاء مبتدعة والبدع الخمس الكبرى هي الأصل والبقية تبع والبدع الخمس الكبرى هي الجهمية والمرجئة والقدرية والشيعة والخوارج هذه البدع الخمس الكبرى وكل بدع من هذه البدع فرخت بدعا فرخت يعني لها أتباع وفي بدع حديثة خرجت هذه الصوفية مثلا وغيرها يعني هذه بدع حديثة ما كانت موجوده في ذلك الزمن لكنها في النهايه هي يعني تكون خليطا من هذه البدع في النهايه فالمهم أن هذه البدع الكبرى الخمس الكبرى هي الاصل والبقيه تبعا هذه التي خرجت في زمن الصحابه والتابعين وقيل ان اول بدعه خرجت هي بدعه الخوارج وقيل الشيعة لكن صحيح الخوارج اول بدعه خرج بدعة الخوارج في سنة وثلاثين في صفين أو بعد صفين الخوارج ثم جاءت فرقة الشيعة وفرقة الجهمية فالقدريه فالجبرية هذه البدع الخمس الكبرى هذه البدع الاعتقادية لان قلنا أكثر من مرة أن انحراف الناس ينقسم إلى قسمين إما أن يكون انحرافا سلوكيا وين ما أن يكون انحرافا عقديا انحراف السلوكي اللي هم الكبائر عقوق قطع ارحام سرقه قتل زنا شرب خمر هذه كلها يعني انحراف سلوكي وانحراف العقدي بالفكر انحراف العقدي بالفكر هذا انحراف عقدي نعم <تصفيق> الثاني البدعه العمليه وهي التعبد لله عز وجل بغير ما شاع وذلك بإحداث عبادة لم تشوع او الزيادة او النقص في عبادة مشوعة او الاتيان بالعبادة على صفة محدثة او المواظبه على عبادة مشوعة في وقت معين مع أنه لم يود دليل شوعي على مشوعيتها في هذا الوقت على وجه الخصوص نعم يعني هذه قسمها لو قسمها المؤلف يكون أفضل يعني ذكرها هكذا أدخل بعضها في بعض يعني يقسمها العلم إلى ستة اقسام يقسمها العلم إلى ستة أقسام السبب والجنس والصفة والزمان والمكان والقدر السبب والجنس والصفة كيفية والقدر والزمان والمكان هذه لا يجب أن يعني تنسجم مع الشريعة في هذه الأمور. وإلا كانت بدعه فمثلا في الزمان مثلا لو أن شخصا مثلا صلى مثلا الظهر الآن مثلا يصلح ما يصلح لماذا ما دخل وقتها بدعه طيب فأن يصلي في غير وقتها يصلي في غير وقتها كمثال أو يصوم في غير رمضان على انه من رمضان طيب أو يحج قبل الحج على أنه من الحج هذا كله بدعة في الزمان في المكان مثلا إنسان يعتكف في البر أو يعتكف في بيتهم أو يعتكف في العمل الله سبحانه يقول أنتم عاكفون في المساجد هذه بدعة في المكان الأصل بدعة لا تكون أعرف أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد فما يجوز الاعتكاف في غير المساجد في الجنس يعني الآن الأضحية لا تكون إلا من الأنعام واحد ضحى بغزال أو بأيل أو بفرس قل لا يصح لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الأضحية قال لا والله الغزال هذا غالي ونعامة غاليه او غض النظر الأضحية لا تجوز إلا هذه أو العقيقة مثلا عقب نعامة أو عقب أيل أو عقب زرافة أو عقب ما يصح أبداً لا بد أن, أن توافق بالجنس السبب كذلك السبب يعني يعني مثلاً كل كلما خلص صلاة سجد. سجد تشوفونه الحين في سجدة شكر بعضهم كلما خلص صلاة سجد. من تسجد قال والله أنا أحمد الله سجدة الشكر ما شرعت لهذا وإنما شيء يعني متوقع غير متوقع قد يحدث قد لا يحدث يتعلق قلبك به ويكون مفاجئا لك كل يوم قاعد تصلي كم تسجد للشكر ليش قال لأن كون الله مكنني طيب كون الله مكنك انك تعيش أيضا وأنك تتنفس أربع وشي ساعة تسجد انت. إذا أكلت تسجد للشكر إذا شربت تسجد للشكر إذا شفت أمك وبوك تسجد للشكر شفت عيالك تسجد للشكر رحت وضيفتك رجعت البيت تسجد متى تصلي الفروض اصلا فهذا اذا لا يكون السبب السبب كذلك الكيفيه الكيفيه يعني الصلاه لها كيفيه معينه تكبيره الحرام ثم قراءه الفاتحه ثم قراءه سورة ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود لو واحد غير زين بدا بالركوع ثم قراءة الفاتحه شوف شوف صلاه الكسوف مثلا لها صوره غير واحد صلى الظهر نفس صلاه الكسوف مثلا هل تقبل منه؟ لا تقبل منه لماذا؟ يعني من البدع في هذا الامر. طيب كذلك في القدر القدر الان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره، توضأ مرتين، توضأ ثلاث يعني غسل الاعضاء صحيح؟ توضأ واحد غسل الاعضاء اربع مرات. غسل الاعضاء اربع مرات نقول له ما يجوز هذه بدعه. هذه بدعه لكن متى تكون بدعهتبه متى لكم اذا التزمها هذا هذا الشرط مهم جدا في البدعه انها يعني هذه الطريقه التي يعني يقصد بها التقرب الى الله تبارك وتعالى بها الشريعه لابد ان يلتزمها لكن لو فعلها مره نقول ليش غسلت اربع مرات حسيت بعرق حسيت ان ودي ما في بس لكن اذا كان كل فرض كل ما توضى توضى اربع نقول لا دخلت في البدعه هنا لان ايش التزام صار التزام فلا بد ان يلتزمها فهنا على الصفه زين ان اذا التزمها فصارت ايش فصارت في هذه الحاله في القدر يعني لا يزيد على القدر الذي شرع له نعم الآن يذكر امثله تدخل تحت هذا كله نعم ومن امثيته البناء على القبوم وتحوي الدعاء عندها وبناء المساجد عليها والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد الله بها ونحو ذلك نعم البناء على القبور هذا بدعه طيب في الكيفية كيفية الدفن للأموات تحري الدعاء عندها كذلك هذا في المكان في بدعة المكان يعني جعل ما ليس مقصودا في الشريعة أن الدعاء في هذا المكان ما لا ميزة في الشريعة قال لا الدعاء هنا افضل هذه من البدع كذلك بناء المساجد عليها كذلك هذه في الكيفيه ايضا الاعياد غير الشرعيه الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عيدان الفطر عيد الفطر وعيد الاضحى هذه الاعياد والعيد سمي عيدا من عوده يعود فاذا لم يتكرر ماكو مشكلة لكن اذا تكرر الاشكاليه في ايش في تكرر مثل واحد سوى عيد ميلاد مثلا الان سوى الله يقول يلا سوى حفله ما في مشكلة لكن كل سنة يسويها، طرح هنا دخل في البدعه نعم قال المؤلف حفظه الله الثالث بدعه التوك وهي توك المباح كتوك أكل اللحم تعبدا وتوك الزواج تعبدا ونحو ذلك والبدعة محومة والدليل على ذلك قوله تعالى أم لهم شوكاء شوع لهم من الدين ما لم يأذن به الله لما واه جاب بن عبد الله وضي الله عنهما قال كان وصول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشو الأمو محدثاتها وكل بدعة ضلالة واه مسلم نعم ما في شيء يسمى بدعة حسنة وإن عبر بعض أهل العلم على بعض التعبير لبعض أهل العلم يقول هذه بدعة حسنة إما أن يريد بها البدعه اللغة في اللغة كما قال عمر نعمة البدعه هي يعني صلاة التراويح أو أنهم يريدون أنها بدعة حسنة يقصدون أنها في تقسيمها وإلا في النهاية يدخلون تحت هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها طيب فبعضهم يقول بدعة حسنة وبدعة يعني محرمة ما يقصدون إلا المتأخرين منهم لكن المتقدمون لا يقصدون بدع الحسنة هي الاحداث في الدين الكل متفق عن الاحداث في الدين لا يجوز التقرب إلى الله بغير ما شرع لا يجوز لكن بعضهم يقول إيش مثلا يقول مثلا بناء المدارس بدع حسنة بناء المدارس بدع حسنة يقصدون مصلحه مرسلة هذه هذه من المصالح أو إقامة الدروس العلمية واجتماع له ويقولون بدع حسنة تعلم الكتابة والقراءة هذه بدعه حسنة مثلا هذه كلها من الأشياء إيش المباح من المصالح المرسلة لكن بعضها لم يطلق عليه اسم البدع والالعبرة ليست بالمسميات وإنما بحقائق الأمور نعم العيد شوع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفاحون فيهما بما أنعم الله به عليهم من إدراك المواسم الفاضلة وهما عيد الفطر وعيد الأضحى لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنساء عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأبحى ويوم الفطر كما شوعى لهم عيدا ثالثا وهو يوم الجمعة فلا يجوز تخصيص شيء من الأزمنة غير هذه عيدا حتى عيد الجمعة ليس المقصود أنه عيد يعني يحتفل به ولكن المقصود أنه يجتمع فيه الناس كما كاجتماعهم في عيد الفطر وعيد الأبحى ولكن هذا في كل أسبوع لا أنه له عبادة خاصة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليت الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. نعم. والعيد اسم لما يعود لذلك الزمان أو المكان. فمثلا عيد الأضحى المواد منه ذات الزمان الذي هو يوم اليوم العاشر من ذي الحجة. فلا يقدم ولا يؤخو. وعلى هذا اجتماع الناس على وليمة في أول خميس من كل شهر. مثلا لا يسمى عيدا. لان ذات الزمان غير مقصود وانما المقصود الوليمه نفسها والزمان جاء تبعا مثل الحين بعض الناس يحطون مثلا اجتماع للاسره مثلا اجتماع شهري او زملاء دراسه مثلا يقول نحن في اول ثلاثاء من كل شهر نجتمع فضوا نفسكم على هذا لا يقال هذا صحيح يعود لكن لا لا به هذا اليوم وانما يقصدون اجتماعا بحيث الانسان يفرغ نفسه في هذا الوقت لأنه عيد لعامة الناس وإن هذا لمجموعة معينة قصرت الاجتماع في هذا اليوم نعم. وإنما المقصود الوليمة نفسها والزمان جاء تبعا باعتبار أنه لا يقع شيء إلا وقد تضوف بضوف الزمان ومما يوضح أن الزمان غير مقصود أنه أحيانا لبعض قد يقدمون الوليمة وقد يؤخرونها ومن هذا أيضا الاجتماع على حلقة علم في كل يوم اثنين من كل اسبوع لا يسمى عيدا لأن الزمان غير مقصود لذاته إنما جاء تبعا لذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وعد وسوله صلى الله عليه وسلم النساء يوما يعلمهن فيه وفي صحيح البخاوي كان ابن مسعود يعب أصحابه كل خميس ومثل هذا يقال في الأماكن غير المقصوده لذاتها للفائدة فقط عبد الله بن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد يعني كان يحدث أصحابه تلاميذه كل خميس فقط فكان يقول له لو حدثتنا كل يوم فإننا نستطعم حديثك يعني نفرح اذا حدثنا نأخذ فائدة طبعا عالم جليل بمسعود مسعود أقرأ الصحابة القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريفا فليأخذه من ابن أم عبد ومع ذلك كان لا يحدثم إلا كل خمس إلا كل خمس فيقول لو حدثتنا كل يوم فإننا نستطعم حديثك قال إنما نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كان يتخولنا بالموعظة وعائشة رضي الله عنها كذلك كان أبو هريرة يستند على إلى حجرتها يعني الجدار ويحدث الناس وهي تسمع في بيتها نظر في المسجد تماما اللي في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن فيستند على الجدار ويحدث الناس ثم إذا انتهى من التهديد قال يا صاحبة الحجرة هل تنكرين شيئا مما قلت يعني اللي قلته أنا صحيح ولا عندك ملاحظات ولا كذا يحاسي من المؤمنين؟ قالت لا ولكن رسول الله ما كان يهد هدكم هذا كان يتخول الناس بالموعظة مو كل يوم وإنما كان يتخول الناس بالموعظة. نعم والأعياد التي يتخذها الناس تنقسم إلى قسمين الأول الأعياد التي يتخذها الناس على غير وجه التعبد كالعيد الوطني وغيره كالاحتفال بموء خمسين عاما ونحوها فهذه محومة الثاني أعياد يتخذها الناس على وجه التعبد فهذه أشد حومة ومن ذلك ما يسمى باسبوع المساجد فبدعه إلى العبادات توقيفية من من, من الطرائف أنه ذكر عن الشيخ اه نسيت نسيت الشيخ من أي لاه الله أظن محمود شاكر أظن محمود شاكر أظن فجلس مرة مع بعض المشايخ فعندهم أسبوع محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى اسبوع يعني بالسنه عن محمد عبد اللهاب وتذكير بدعوته وكذا فقال ما تقولون في احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز قال باخلين عن رسول بيوم محمد عبد اللهاب تعطون اسبوع كل سنه <تصفيق> يقول الرسول يوم واحد حرام محمد عبد اللهاب اسبوع كل سنه جائز عندكم فالصحيح انه حتى اسبوع محمد عبد اللهاب لا يجوز يعني هذا هو المنطق إنه لابد تصير مسترعة واحدة للجميع نعم ومن ذلك الليلة التي يقال هي الليلة التي حصل فيها الإساء والمعواج لنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء ومن هذه الليالي الليلة التي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها مع أنه لم يثبت في تحديد ولادته شيء يعتمد عليه بل في ذلك خلاف مشهور نعم ولكن المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول هذا المشهور والآكد منه أن وفاته في الثاني عشر من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم نعم والعبيديون أحسن الله والعبيديون أول من أقام الاحتفال بالمولد في القون وابع الهجوي وكان ذلك سنة, وكان ذلك سنة ست وثلاثين وثلاثمائة الهجوة أثناء حكمهم لمصر وقد اتفق أهل العلم من السلف الصالح من أهل القون الثلاث المفضلة وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم شوعيته ولذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشروعيته من أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة مع شدة محبتهم لوسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير بل إن إقامة هذه الاحتفالات المحدثة أدت بكثير ممن أقامها إلى الوقوع في الشرك الأكبر وذلك بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه ما هو من خصائص الألوهية والله اعلم صلى الله عليه وسلم بارك امين محمد بارك الله في عندنا سؤال ها سم حجم لا اذا خارج في عندنا سؤال خارج نبدا به طيب اذا كانت امراه غير متزوجه و نعم لا هذا التزام هذا هذا منهي عنه هذا, هذا جاء في النهي عنه هذا يعني يقول إذا كانت امرأة غير متزوجة وتوفيت ولها شقيقتان واحدة توفيت ولها أولاد كبار والأخرى موجودة وكذلك لها أولاد وهذه المرأة لديها إخوان ثمانية غير أشقاء فهل يرثها غير الأشقاء أم فقط الأختان إذا كانت غير متزوجة وأمها وأبوها يعني متوفيان اذا كان الاب موجود والأم لا يرثها الا امها وأبوها لكن اذا كان الام والأب يعني متوفيين ولها شقيقه شقيقتان واحده توفيت والأخرى باقيه وعندها اولاد شقيق وعندها أخ اخوه غير اشقاء طبعا الاخت اللي متوفاه ما ترث اللي توفت قبلها ما ترث تبقى الاخت اللي موجوده اذا كانت شقيقه قال شقيقه نعم شقيقه اذا كانت شقيقه لها النصف هنا الاخت الشقيقه لها النصف وتقول لها اخوه غير اشقاء ينظر هؤلاء الاخوه غير الاشقاء اخوه لاب او اخوه لام اذا كانوا اخوه لام فيشتركون في الثلث لهم الثلث يشتركون فيه للذكر مثل حظ الانثى وإذا كانوا إخوة لأب فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا يأخذون الباقي تعصيبا وأبناء الأخت لا يرثون أبناء الأخت لا يرثون شان الاخت التي توفيت او الأخت لأن هذا ابن اخت ابن الأخت لا يرث فإذا الميراث الشقيق لها النصف والإخوة غير الأشقاء في تفصيل إذا كانوا إخوة لأب يأخذون الباقي بعد أن ياخذ الإخوة لأم نصيبهم الإخوة إذا كان غير أشقاء إخوة لأب وإخوة لأم فالإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا مجموعة وإذا كان واحد يأخذ الثلث أو وحدة والباقي لإخوة لأب أما إذا كانوا كلهم إخوة لأب فإنهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظي الانثيين وإذا كانوا كلهم لأم فإنهم ياخذون الثلث وهنا المسألة تكون من ستة الثلث للإخوة غير الاشقاء لأم والنصف للأخت ثم يعود الباقي للأخت الشقيقة اللي هو الواحد من ستة يعود للأخت الشقيقة والله أعلم طيب السلام عليكم ورحمة الله